إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت وإذا ذكروا لا يذكرون Ai da raa يَسْتَسْخِرُونَ aaa aaa aaa aaa سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا aaa وَكُنَّا aaa aaa aaa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 يَقُولُونَ إِنَّ لَتَأْلِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ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 كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئن نَكَلاَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ <تصفيق> إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ قَالَتَ قَالَتْ تاللهِ إِنَّكَ لَتُرْدِينِ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 إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطور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 تعبدون أثكن آلهتان دون الله تريدون فما ظن كون برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم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 نَبِيٌّ ونادينا وَنَادَيْنَاهُ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ويشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى مساقة ومن ذريتهما محسنون وظالم النفسين مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن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 فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وعرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم بلا حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم ألا إنهم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 أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صارقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عم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 وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الصَّافُّونَ وإنا لنحن المسبحون وَإِنْ كَانُوا لَا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جلدنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعدلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حيهم وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون